لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجل واجل مسمى عنده ثم انتم تمتعون وهو الله في السماوات وفي ضبط يعلم سركم وجهركم ما تكسبون وما من آيات, من آيات ربهم إلا كانوا عن لما لم نمكن لكم وعرصني السماء عليهم مضرار وجعلنا ننهار أفزرين من تحتهم فاركناهم بدنوبهم وانشأنا من بعدهم قرمنا أخرين وننزلنا علي ككتابا في فروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك ولا انزلنا ملك لا خضيا ثم لا ينظرون ولو جعناه ملك لجعناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يبسو فلقد استزيء برسول من قبلك فحاق بالذين سفروا منهم ما كانوا به يستزيغون قل في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين احد مما في السماوات يتبع لنفسي الرحمة ذا يجمع لكم إلى يوم القيامة الآعب في الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ ولي فاطر السماء إني أمرت أنا أول من سلم ولا تكون من المشركين قل إني أخاف إن عاصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ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 شهيد بيني وبينكم وهو وحيي هذا القرآن لعنذركم به ومن بلغ أنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا إنما هو إله واحد وإنني بريع مما تشركون ينا أتى الكتاب يعرفونه كما يعرفون أمناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وما من بما يسرى على الله كذبوا في كتاب آياته إنه لا يُفْتَح شركاؤكم الذين كنتم تسعمون ثم لم تكن في بنتهم إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين اطرق فكذكوا على أنفسهم وظل عنهم وفي <تصفيق> آذان وفر ويعرف كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أصاب إلا أنفسا وما يشعرون ولتبائل وقفوا على النار فقالون على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون تخسر الذين كذبوا بنقاء إلهي حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حصر يدونوا أوسارهم على ظهورهم ألساء ما يسرون الحياة فصبعوا على ما كذبوا وقوذوا حتى أتاهم مصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ ان تبتغي في الارض او في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون الله قادر على أي ينسي إلى ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دبات في الأرض ولا قائر يطير بجلاحي إلا أمام نمتلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الذين كذبوا في آياتنا صم وقكم في الظلمات من يشاء الله يبدل ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم قراء تهبوه نتاكم هذا الله أو تتقوم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا ان جاءوا إذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ما رأيتم حين خض الله سمعكم وأقصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به الضرق فمصفف لا يملك وما اتاكم عذاب الله بغته او جاره هل الا القوم الظالمون وما نفصل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب لعمهم البصير أَفَلَا تفكرون وأنجر فيه يَخَافُونَ يخافون أن إِذَا إيا <تصفيق> ربي بلس لهم من دونه ولي ولا شفيع لأنهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم والعشي يريدون ما عليك من خساب من شيء وما من خسابك عليم من شيء فأترضهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاهد سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عامل لكم سوراً بجهادة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك مفصل ولايات وليت سبيل المجرمين قل إني نهيت أنا أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتابع أهواءكم قد ضلطوا إذا وما انا من المتدين على انذرتكم ربي وتذكرتم به ما, ما تستجلون به إن الحكم الا لله هي الحق خير تستجلون به لا يا والله اعلم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في الفر والبحر وما تسقط من وَرَقَةٍ لا يعلمها ولا حبات في ظلمات الأرض ولا عطف ولا يابس لله في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم عجال مسمى ثم إليه مرجعكم ثم بما كنتم تعملون وهو القاهر فخ عباده ويوصل عليكم حافظات حتى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 من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم بس بعضهم انظر كيف نصرف لا لعلهم يذكرون وكذب به قومك وهو الحق كل عليكم بوكيل لكل نباء مستقر وزوح تعلمون وإذا رأيت الذين يخور في آياتنا فعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيناك الشيطان فلا تقعد بعد مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون اتخذوا دينهم دعيبا ولهن وورثهم الحياة الدنيا وذكر به عن تسالة نفسه بما كسبت قيسنها من دون الله ولي ولا شفير وإن تعدل كل عدل لا يوخف منها أولئك الذين أغسلوا بما كسبوا لهم شرف من حبيب وعدا بنذيم بما كانوا عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبي أصرأت تأخذ في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملك السماء سوى الرفض وليكون من الم. مما تشيكون إني وجهة وجهي للذي فطر السماوات ورد حليف وما أنا من المشركين وسيع ربي كل شيء علمنا فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينسبه حالكم سلطان فأي الفريقين أَحَقُّ بالأمنين كنتم تعلمون الذين آمَنُوا ولم شان لهم بظلم ذلك لهم لبوا هم متول وثك فحشتنا اتناها ابراهيم داوود وسليمان وإيوه ويوسف ورُسَى وهارون وكذلك لزِمَعسِيني وسَكَرِيَاء وإخيا وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسنايل ويسع ويونس وروط وكل من فضلنا إِنَّ كُلَّ ذَرٍّ وَذُرِّيَّاتٍ مستقيم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هذا الله فبهنا هم اقتدقنا أسألكم علي عشر منه وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره قل ما ننزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهذا للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثير وعلمتم ما لم تعلموا الذين بين يديه ولتذرهم من خراف ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتي يحافظون فمن غنم مثل ما أنزل الله ولترى في غمرات الموت والملائكة تباصط أينهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهد بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على لاك هذاكَ ما خفناك أو ما حناكم ورا ماكم تلكم الله فانت فكون فارقوا الاصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستغداع قد فصلنا لايات لقوم يحبارون وهو الذي ننزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حاضر نخرج منه حب المتراضي ومن الدخل من طلعها قوان دالية من عناب والسيطون والرمان مشتبئا وغيرا متشابئ انظروا الى ثمره شيء وهو لكل شيء عليم ذلك الله رب لا إله إلا هو خالق كل شيء فهو وهو على كل شيء وكيل الصار وهو نصار وهو اللطيف سِني وَمِنْ عِندِ يَفْعَلُهَا وَمَا أَنَا عَلِيمٌ بِخَفِيّ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَسْتَوَى لَنَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تبع ما بوحي إِلَيْكَ من رَبِّكَ يا الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انزل عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك سجدنا لكل امه عملهم ثم الى ربهم خشعون لا إجهد إيمان لأن جاءتكم لا يؤمن النبي قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن ونقلب أفيدة وأرصى وكلما هم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليورنوا إنها ليشاء الله ولكن عفرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي العدو شياطين إلسوا الجن ليوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور ولشاء ربك ما فعلوا فاذرهم وما يفترون ولتصفح إليه أفيدة الذين لا يؤمنون بداخرة وليلقوه وليختلفوا ما هم مختلفون أفعل الله أفتغي حكى نواه الذي سَلَيْلٍ فِيهُمُ الْكِتَابَ بَغْوَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ من ربك بِالْحَقِّ فَلَا كلمات ربك صدق وعدل لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن توطعت خراما في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الضم وإن لا يخرصون يخلصون إن ربك هو أعلم يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فقولوا مما ذكر اسم الله عليه إِن كنتم بآياته وإن كثير لا يضلون بأهوائهم بغير عِلْمٍ لنعبك هو أعلم بالمعتدير وذروا ظاهر نثم وباطله إن الذين يكسبون جالث ما بما كانوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا تسكر وإن الشياطين لا يوحلون إلى أولياء إذ ليجادلوا وإن أطعتمهم إنكم مشركون أوى من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نور يفشي به ليس منها، كذلك زينا الكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قريتنا كابرا مشربيها، ينكرو فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما. مثل ما قلت يا رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب استعبدنا في بعض وبلنا أجل النبي أشرت بكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي ويذيرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك الأمر قل يا قوي يا من ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاءكم من قوم انما توعدون وما انتم <تصفيق> is that we really No. Yes, and